من روائع المصحف المجو. من روائع المصحف المجو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفخر شركة نور الإسلام. أن تقدم لكم من روائع المصحف المجوهر ضمن سلسلة إحياء التراث الإسلامي لعظماء التلاوة وذلك لفضيلة القارب الشيخ إسماعيل حلمي حجاب رحمه الله تعالى حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة الزمر وهي صلى الله السر من سورة. خاشعين للتلاوه الله وَلَقَدْ رَوَيْنَا لَكَ مِنْ قَبْلُ وَالَّذِينَ مِن لا شركا لا يحدّث عن على يزيدك هذا الكلام اللهم على الله بل من ولقد روح إلى كورٍ دفينٍ من أشقرت ينضب النار ولا قال الله وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ بدر الله حمد سبحانه وتعالى Oh you are going I don't know. Well, اصبحت نجيك قلوها وقال وطار الحمد للعيال صلى الله عليه was he in between ¡Vamos! Sí. Sí. I'm <laughs> شيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم مع تحيات شركة نور الإسلام وتقبلوا تحيات أخيكم خالد عبد الرازق زير 12 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته